واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اقضى الله لني فاتبني اسرائيل وبعثنا منهم مثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم فَإِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُم شَيْءَاتِكُمْ وَلَأُذِقَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقُضِهِمْ نَسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَقَطَّعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين